موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإنهم لا نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن هلا قوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمر بالمعروف. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْي عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أخذ فتهم فكيف كان لكير اكاين من قريه اهلكناها وهي ظالما اهلكناها وهي ظالما فهي خاويه على عروشها وبئرها والطلان وبيرين معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ وَلَكِنْ تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون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 لهم غفرت ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أولئك أصحاب الجحيم ومن أرسلنا من قدرك من رسول ولا نبي ولا نبي إلا إذا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 مَضُ وَالقَاسِيَة قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدَ وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّكَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَأْنِ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَ إِلَى اللَّهِ الْمُلْكُ يَوْمَ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فالذين آمَنُوا وعملوا الصالحات في جنة عيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك فَأَنَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ودخلنهم مدخلا يرضونا وإن